ولقد زيئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 117. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ 119. كلما فِئَةٌ فَأَجَوْنَ سَأَلَهُمْ خَزَنَةٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نزل اللَّهُ من شَيْءٍ إِن ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه، فسحقا أصحاب السعير.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 في السماء أي خسف بكم الأرض فإذا هي تدور أم في السماء أي رسل عليكم حاصفا فستعلمون كيف نفير 117. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 118. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهم إلا الرحمن 142. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 143. الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور 119. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِيدٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ